كالو يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وما مسكون 124. لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين واصحاب الشمال من اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثن او اباءنا الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم